اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إلك حميد مجيد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 ولي ذلك والقادر عليه وبعد أيها الأحبة الكرام هذا عود كريم لنتمم تلك الوقفات الإيمانية ووقفات التدبر مع آيات سورة بن النضير سورة الحشر التي بدأناها مع بداية شهر رمضان المبارك ونسأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا ما بقينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وهذه الوقفة السالسة عشرة مع آيات السورة الكريمة ولا زال الآيات تتكلم عن اليهود علمنا فيما سبق الآيات معظمها يتكلم عن غزوة بني النضير وعن يهود بني النضير لا زال القرآن ولا زالت آيات سورة الحشر تجلي لنا حقيقة القوم الله جل في علاه هو الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه هو أخبر وأعلم بخلقه بحقيقتهم وطبيعتهم ومن تمام رحمته بعباده الممنين أن يجلي لهم وأن يظهر لهم حقيقة عدوهم وأعدائهم اليهود قال الله جل في علا في الآية الثالثة عشر من السورة الكريمة قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون بعض الأمور تحتاج لفهم وتدقيق حتى يفهمها الإنسان الفقه هو الفهم هؤلاء قوم غاب عنهم الفهم والفقه لذلك فتجد إن المؤمنين أشد رهبه في صدور هؤلاء اليهود من الله من الخالق أرأيت أحمق من هؤلاء الذين يخشون خلقا من خلق الله أشد من خشيتهم من الله جل في علاه يخبرنا عن حقيقة اليهود في كل زمان ومكان أجل إلى قيام الساعة قال لأنتم أيها المؤمنون إذا تمسكتم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون سبحان الله الله جل وعلا يخبرنا أن لهم يخشون المتمسكين بالاسلام المطيعين للرحيم الرحمن والمسلمين الاسف الشديد يعني يعيضون عن كتاب الله ويسلمون اذانهم للاله الاعلاميه التي تصور اليهود على أنهم قوة لا تقهر ولا تغلب وأنهم وأنهم وأنهم سبحان الله كل هذا إلى جانب كلام رب العالمين لا يساوي شيء الحق فيما قاله الله حق القول قول ربي جل في علاه وصف لنا حقيقة القوم وقال يا أيها المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله لأنتم بتمسككم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أشد رهبة في صدورهم من الله هؤلاء قوم جبناء الآية التي تليها فيها أيضا تجلية لحقيقة هؤلاء هذا الذي رأى المسلمون ويراه المسلمون وسيراه المسلمون بعد ذلك يرون أن هؤلاء من أجبن الخلق يكون معهم الأسلحة وأحدث الاسلحه وأق واخطر الاسلحه ومع ذلك يخشون اصبيها ويجرون ويفرون امام الحجاره امام المؤمنين امام عباد الله الذين يقاتلون لأجل اعراضهم لاجل اموالهم لأجل قضيتهم قال الله جل في علا عنهم لا يقاتلونكم جميعا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة يعني من خلال معسكرات مغلقة من وراء الـ هذه الـ الجدران قال إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر سبحان الله تسمع بالأمس واليوم وتسمع غدا أنه يحاولون بناء للجدار العازل أيام قبل حرب اكتوبر يبنون خاطبر يرمون من الطائرات من خلال المعسرة أما المواجهة على الأرض فإنهم يفرون ولا يثبتون قال لا يقاتلونكم الله جل في علاه أصدق من تكلم جل في علا يخبرنا عن حقيقة القوم الذين وصفهم ربنا في كتابه بأنهم أحرص الناس على حياء ولتجدنهم أحرص الناس على حياء من غير آلف ولا منكرة أي حياء المهم يظل على قيد الحياء ومن الذين أشركوا يود أحدهم؟ لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب اي يعمر قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى المحصنة المواجهة ليست من شأن اليهود سبحان الله جيوش العالم أحدث الجيوش يمكثون اعواما واعواما لدراسة طبيعة أعدائهم ومواطن القوة عندهم ونقاط الضعف عندهم وأسلحتهم وطبائع البشر عندهم إلى غير ذلك وربما بعد أن تنتهي هذه الأبحاث تتغير أمور وأمور وأمور لكن الله يخبرنا بطبيعة القوم التي هم عليها إلى يوم القيامة قال جل فعل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد خلافهم فيما بينهم شديد كل واحد منهم أحرص على مصلحته ولو على حساب أخيه ابن, ابن أمه وأبيه قال تحسبهم جميعا تحسبهم متحدون متلاحمون وقلوبهم شتى من الذي يخبر عن القلوب وما فيها إلا خالق القلوب جل في علاه قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون لا يعقلون الله جل في علاه يخبر المسلمون بأنهم من تمسكوا بدينهم إن قاوموا هؤلاء إن تصدوا لهؤلاء فإن هؤلاء لا يحتملون مواجهة ولا يصمدون في ذلك لا يقاتلونكم جميع إلا في قرى محصنة محصنة هم الناس على حياة أو من وراء الجدر وفوق ذلك يعني في صدر هذه السورة قال الله جل وعلا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الرعب تملك من قلوبهم قوم جبناء هذه طبيعتهم قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون فارق شاسع بين عباد الدنيا واحرص الناس على حياه وبين من يقاتلون لنيل الشهاده أو النصر خدمة لدين الله وطاعة لأمر الله جل في علا عامر بن الجموح رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة في الجهاد مع رسول الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا إن لقينا ربنا أو إذا استشر أحدنا فيخبره يقول جنة عرض السماة في يديه بعض التمرات ياكل منها ولما استشعر الكلام وتفكر في كلام رسوله الله قال والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات والقى بالتمرات وجاهد حتى لقي ربه جل في علاء استشهد مجاهدا في سبيل الله هؤلاء أحرص الناس على حياة وهؤلاء أحرص الناس على الشهادة أو النصر خدمة لدين الله جل في علا الفرق بين عباد الحياة أحرص الناس على حياة ومن يريدون وجه الله جل في علا سحرت فرعون بعد دقائق معددة من قولهم بعزه فرعون الا لنحن الغالبون لما آمنوا فلقي السحرة ساجدين قالوا آمننا برب العالمين رب موسى وهارون أخذ فرعون يتوعدهم وسأقتل وأصلب وأقطع وأفعل وأفعل وأفعل قالوا لا ضير لا يهمنا تهديدك ولا وعده الآن اتضح هدفهم وأن بغيتهم لقاء الله جل في علا قالوا فاقض ما أنت قاض قتل صلب طرد أي شيء فاقض ما أنت قاض هذا يريد الآخرة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 قال الله جل في أولا لا يقاتلونكم جميعا اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة لا يواجهونكم لا يستطيعون ذلك لا يصبرون على ذلك إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم خلافهم وتنازع بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الذي يخبر عن القلوب الذي بث فيها الرعب ونصرى بسلاح الرعب نبيه صلى الله وسلم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب قلوب اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمن فاعتبروا يا أولي الابصار استفيدوا من ماضيكم لحاضركم استفيدوا فإن الأحداث تتشابه وتتكرر وإن اختلفت في المسمات لكنها احداث تتكرر مرارا وتكرارا والقوم على طبيعتهم يخبر بذلك خالقهم جل في علاه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذه طبيعه القوم يخبر عنها الخالق جل في علاه نكتفي بهذا القدر والى لقاء ان شاء الله مع بقية الآيات وتلك الوقفات الإيمانية مع سورة بن النضير سورة الحشري نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله أن يكفينا عن حرامه وأن يغنينا بفضله عما سوى وأن يجمعنا دائما وأبدا على الخير وبالخير وفي الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على صور متقابلين احبكم في الله اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته